ملهن من هموم المسلمين المفتعه يترا المجد في موطلته فيفيض الحزن يذري دموعا همغه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفتعه يترا المجد في موطلته فيفيض الحزن يذري دموعا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 ماري العزم لا يرضى الضعى ليس يثنئي عن العزم جيوش او جبان قد ثار الزبعى رعف الجحيم وحيدا سابقا عمرية العزم لا يرضى ليس يثنئي عن العزم جيوش او جبان قد ثار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 اين خلدت التاريخ من امجده اسطوره بالعز دوما